من اللطائف أذكر أن أحد زملائنا هو ساكن في الدمام وأهل زوجته في الرياض فعادة كل شهرين كل جرس أشهر يذهب بزوجته إلى لزيارتهم ويتعب في الذهاب وتعمل له مشكلة يعني لحد ما يذهب بها لبعد المسافة يعني بين 400 كيل 400 و 500 كيلو. المهم يوم الأيام أتصل عليه واحد من أصهاره أخو لزوجته يوم الاثنين نصف الأسبوع قال لي يا فلان ترى والدي توفى اليوم الصباح بودنا لو تحضر أختي عندنا يومين تحضر العزاء وتأتون تصلون عليه قال الله يغفر له ويرحمه الخاتمه رجع من قبل الظهر للبيت دخل على زوجته يلا انا جبت الاولاد من المدرسه جهزوا نمشي للرياض قالت ليش ايش اللي حاصل احنا لسه جايين قبل اسبوعين والوعد بعد شهرين بعدين يوم اثنين بكره وبعد ما دارت قال المهم ذهبي في ظروف اذهبي قالت ليش اللي حصل قال ذهبي ركبت السيارة خاص الزوج أن يقول لها منذ البداية أبوكي مات وتعمل له مناحة إلى أن يصل ما هو فاضي أربع ساعات يهديها فأراجي يحضر لها الأمر بلط فلما كسرت ليش نذهب اليوم ايش اللي حاصل أكيد حصل شيء أهلي ايش فيهم أهلك ايش اللي حصل لهم قال بصراحة يا فلانه قالت نعم قال بصراحة يا فلانه أنا تعرفين الله عز وجل أحل أن الزوج يتزوج أربع نساء. أنا بصراحة تزوجت واحدة ثانية وبكره بادخل بها وبأضعت عند أهلك أسبوع لأحد ما أكمل أيامها بعدين اجي أجي قالت ليش وأنا إيش فيني وحرم عليش وأنا أحلى وحدة في العالم ولا يمكن تلقى مثلي ولا يمكن تجد مثل جلالي وتضرب بيدها على الدريشة وعلى الطبلون وعلى فخدة وتطق الأولاد بقوس المهم المرأة والرجال هدي يا بنت الناس الناسب لا حرام عليك أوي لولا كيف تعيش معاك أنا اللي صبرت عليك أنا لا لا يا بنت الناس هدوء طيب شوية كل الناس يتزوج آه الليبحث المهم المرأة الرجل هد منا منا المهم لما وصلوا للرياض بنزلها عند أهلها وهي المرأة ما تقوى تنزل من شدة البكاء والإعياء تحتاج واحد ينزلها قال اسمع عاد قال اثنان قال بصراحة أنا ما تزوجت لكن ترى أبوكي مات اليوم الصباح قالت يموت ولا ما يموت الله يرحمه أهم شيء أنت ما تزوجت يموت ما يموت الله يرحمه أهم شيء أنت ما تزوجت قال ما تزوج قال الله يرحمه خلاص وجلست وغنت الأنواء الأولاد راح يتصل لي ف.